ماني البدور تاخير الضمر الحشا وصاحب الخصير أزير أزير إن عايم تشوفه إن عايم تشوفه ألقاه حق للغير حتى المرايط صر إن في غير الفارع القوام الما وجدت نظيره ونشعر جفاه أخير حن تغيروا لا كير للويداد لا وما بيفيت تذكيروا ويسوي الغلط ونسوي اسوي كتر خيروا كتر خيروا بين جناينا الشوق su rabbum hayy zakhra turwa wa bki amagum bintana id shafi binkusum تو تو ملكا باسطا قلوبنا بيال ايه هتقوم دورها سهل معقوله لبسوه بقوم ملكا باسطا قلوبنا بتعليها ايه في الطريق كتير من مسحون بالقلوب مسحوم كالهلاك للهلا يا سالم الشاطئ من قصور حي زهرة روما وكياه مغروم شعنا جديسة تقول عنك فكرون شوف وريد الماتي زي زي أجترون شوف عنادي في سدر العناق في شوفوا شوف وريد الماثل زي زي أجترون القمق ملادي والحشل مبهوم أصدق الطامح زي خلق جمو من جنائب الشاطئ يا مأمون خي جات مدو صافيه القلب في خوارم مربعه شوفه على اللي يصدق اللي جات مدو صافيه القلب Ka khulu khudo ani fiha kalda penjana il shafi منه شعر منو بجع نار شو جبين الهلا ده وافقه فنار منه هلا الشهر منه منو بجع نار طلع في زي نهيب النار تحرق قلبي تامل والبعير بالنار ليه هو يا ليه Laila, Laila, oh yeah, Laila, Laila, oh yeah, Laila, Laila, oh yeah, Laila, Laila, oh yeah, Laila, Laila, oh yeah, Laila, yeah,